ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار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 فسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأنفال وقد مكروا مكرهم عين ادَّ الله مَكْرَهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماعات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم وطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غل الناس واليونذرو به وليعلمو وليعلمو أنما هو إله واحد يَا الذَّكَرَ أُولُ